Aleyse Allahu bi aḥkam al-ḥakimīn wa al-ʿadiyat ẓabḥa, fal-mūriyat qadḥa, fal-mugiyat ṣubḥa, fa aṯr nabihi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 ربهم بهم يومئذ لخبير والعصر